ليحلت وافر ليحلت وهي آني بالدعاء بحل السهر واستي قلبي حتى بونه يل ياهي لا ليقين ترو في شروق مين من مكان آخر لقولك مكان لجيل يبقى كل مكاني ما جراو إن روسا قلبي حتى بونه يل ياهي لا يتبونه مني يا هلالك وانترو تشرق مني من مجن آخر للدول مكان ليلي يبقى في المكان ما جرو إنه سكر واستي قلبي يحبونه مني يا هلالك وانترو Tuk polong nenek jadi lari kwenang rong. Kesuruh kami nenek teruskan lopet hari berjemaah. Seluruh azan